وَإِذْ قَضَىٰ سَدَمَتْ كَرِيمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ النَّصْرُ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وَقَالَ لَهُمْ خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين.